ربنا آمن بما أنزل التوَتَّبَ عَنَ الرسولِ واتَّبَعَنَ الرسولِ فَكَتُبْنَا مَعَ الشاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ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 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لهم كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ولساءنا ولساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهذ فنجعل لعنة الله على الكاذبين